بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <سؤال> إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ من قبل أن يأتيهم عذاب أليم <سؤال> لأن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون, أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء. لو كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قوم ليل ونهارا. قال رب إني دعوت قوم ليل ونهارا. فلم يزدهم دعائي. في رارة فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءٌ إِلَّا فِي رَارَةٍ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَوْفِيرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لتغفر عَلَيْهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغَشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا جعلوا أَصَابِعَهُمْ في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 وَنَسُرْتُ لَهُمْ أَسْرَارًا فَكُنْتَ تَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السماء بَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَخْرُجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وجعل القمر, فيهن نورا وجعل, الشمس سراجا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا. والله جعل لكم الأرض بساطا. لتسلكوا منها سبل في قَالَ نُوحُ الرَّبَّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً وَصَوُمُوا وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلَّا خَسَارَةً وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ أَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ ود دُونَ وَلا سِعًا وَلا يَغُث وَيَعُوق وَنَسْأَرُوا وَقَالُوا لا تَذَهَّنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلا سِعًا وَلا يَغُث وَيَعُوق وَنَسْأَرُوا وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا فَأَضِلُّ أَضِلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِئُوا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 وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن فاجرا كفارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغسر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد walimin illa tabaara